أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عاد أخاذ اللهوذة قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله إلا إرو أَفَلَا ملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفافة وإنا لنظنك منا قال يا قوم ليس في Who's that? judged POදdi on Be الذين استكبروا من قومه لنخرج منك يا شعيب.